Yeah. Mm -hmm. كلمات أخلفا في الحب و الضوء في العروب وأواها البيت العمور وإذا حق يرتفع إليك لبيك الله ما I'm